في قول المصنف امثله تطبيقيه المبحث الثاني امثله تطبيقيه لاثبات الاسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنه يقول دل الكتاب والسنه على اثبات الاسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيره من اوجه متعدده وفي سياقات متنوعه والاسماء والصفات الثابته بالكتاب والسنه كثيره جدا دونت فيها الكتب والمصنفات وعد اهل العلم الكثير منها ونذكر هنا طائفه منها على سبيل التمثيل للحصر هو هيبتدي يذكر بعض الاسماء ويذكر كيف نثبت ان هذه اسماء ولماذا نصفه انها اسماء ادلتها من القران ادلتها من السنه معناها فياتي ببعض الاسماء على سبيل المثال فاتى باسم الحي القيوم يقول وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنه فمن الكتاب قول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم الله يريد يخبر عن نفسه انه هو الحي القيوم يبقى يسمي نفسه بهذا قدمت السننه حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقه ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعى باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ما معنى الحي والقيوم حقيقة فيه كتاب جميل وكتاب قيم جدا اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى تأليف الشيخ محمد الحمود النجدي مكتبه الامام الذهبي بالكويت طابعه مكتبه الامام الذهبي بالكويت والكتاب بيتكلم فيه عن اسماء الله بعرض بعرض اسلوب طيب فيقول في اسم الله الحي قال الطبري معنى هذا الاسم في حق الله قال الطبري واما قوله الحي فانه يعني الذي له الحياه الدائمه والبقاء الذي لا أول له يحد البقاء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد يؤمد يعني من الأمد يعني ملوش أمد ملوش نهاية إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيًا فلحياته أول محدود وآخر مأمود ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها إيه معنى الكلام الحي في حق لعزه جل هذا ليس نفهم منه ماذا اي الذي له الحياه الدائمه حياه تامه لا يعتريها اي نقصان مما يعتري حياه غيره من المخلوقات فالانسان انت حي لكن حياتك سبقها عدم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم بعد ذلك هذه الحياه يعقبها فناء يعقبها موت ثم اثناء الحياه تتعرض لافات الحي المرض تتعرض للنوم للتعب الله سبحانه وتعالى سبحانه له الحياه التامه له الحياه الدائمه حياه ليس ليست مسبوقه بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه هو الحي سبحانه وتعالى وايضا قال الخطابي الحي من صفات الله تعالى هو الذي لم يزل موجودا وبالحياه موصوفا لم تحدث له الحياه ولا موت ولا يعترضه الموت بعد الحياه وسائر الاحياء يعتريهم الموت او العدم في احد طرفي الحياه او فيهما معا قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه ما معنى اسم الله عز وجل القيوم معنى اسم القيوم في حق الله تعالى كما قال ابو عبيده القائم وهو الدائم الذي لا يزول وهو على صيغه فيعول قيوم على صيغه فيعول وقال ابن جرير بعد ان ذكر اختلاف القراء في قراءه القيوم قال فاما تاويل جميع الوجوه التي ذكرنا ان القراء قرات بها فمتقارب ومعنى ذلك كله ما قاله مجاهد والربيع ان ذلك وصف من الله تعالى وذكره نفسه بانه القائم بامر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيره وصرفه في قدرته من قول العرب فلان قائم بأمر هذه البلده يعني بذلك المتولي تدبير امرها فالله سبحانه وتعالى هو القائم بشان خلقه علم السعدي يقول في هذين الاسمين مع بعضهما الحي القيوم يعني كامل الحياه ويعني القائم بنفسه القيوم لأهل السماوات والأرض القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال ومن هذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه امراني احداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الامراني فالاول استغناءه عن غيره والفقر من كل اليه الثاني والوصف بالقيوم ذو شان عظيم هكذا موصوفه ايضا عظيم الشان الحي يتلوه فاوصاف الكمال هما لافق سمائها قطبان فالحي والقيوم لن تختلف الاوصاف اصلا عنهما ببيانه فلك ان تتخيل مدى اثر هذين الاسمين في النفس الله سبحانه وتعالى الاله الذي تعبده والحَي القيوم ولذلك قال سبحانه وتعالى في سوره الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت ما الذي يجعلك تتوكل على الله انه حي لا يموت سبحانه وتعالى وانه قيوم يعني ايه قيوم مره اخرى يعني قائم بنفسه يعني ايه قائم بنفسه يا اخواني يعني مستغني عن غيره لا يحتاج لاحد ان يقيمه هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هو لن يبلغه ضر الخلق فيضروه ولن يبلغ نفعه فينفعوه سبحانه وتعالى فهو القائم بنفسه ما معنى القيوم ايضا يعني القائم على كل نفس بما كسبت قيام المراقبه وقيام المحاسبه وقيام الاطلاع والاحاطه ما معنى القيوم ايضا معناها القائم على كل نفس بالرعايه والتدبير والاصلاح والرزق وغير ذلك تخيل لو ان الله سبحانه وتعالى تخلى عن رعايتك وحفظك ماذا يكون حالك هذا يوجب للانسان هذ هذان الاسمان يوجبان للانسان محبه الرب سبحانه وتعالى ويوجبان للانسان التعلق الشديد بالله سبحانه وتعالى وان يفوض امره كله لله ايضا من الاسماء اسم الحميد اسم الحميد وقد دل عليه قول الله وقد دل عليه قول الله عز وجل واعلموا ان الله غني حميد ومن السنه حديث كعب حديث كعب بن عجره في التشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان يقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ما معنى ان الله عز وجل حميد يقول معنى هذا الاسم في حق الله تعالى قال ابن جرير في قوله تعالى واعلموا ان الله غني حميد يعني بقوله حميد انه محمود عند خلقه بما اولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله وقال في قوله تعالى وكان الله غنيا حميدا والحميد الذي استوجب عليكم ايها الخلق الحمد بصناعئه استوجب عليكم الحمد بصناعته الحميده فائله بصناعته الحميده اليكم والالائه الجميله لديكم فاستديموا ذلك ايها الناس باتقائه والمسارعه الى طاعته فيما يامركم به وينهاكم عنه وقال الخطابي ايضا الحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله وهو فاعيل بمعنى مفعول وهو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشده والرخاء لانه حكيم لا يجري في افعاله الغلط ولا يعترضه الخطا فهو محمود على كل حال وقال السعدي رحمه الله عالم السعدي الحميد يعني في ذاته واسماؤه وصفاته وافعاله فله من الاسماء احسنها ومن الصفات اكملها واحسنها فان افعاله تعالى دائره بين الفضل والعدل وقال ابن القيم في النونيه وهو الحميد فكل حمد واقع او كان مفروضا مدى الازمان ملئ الوجود جميعه جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان هو اهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الاحسان سبحانه وتعالى فمعنى الحميد اي المحمود فهو سبحانه وتعالى محمود في ذاته ومحمود في اسمائه وفي صفاته وفي افعاله هو المحمود في السراء والضراء لماذا لانه حكيم في شرعه وقدره لا يامر بشيء عبثا ولا يقضي بشيء سدى انما كل شيء فعله واراده فلحكمه منه سبحانه وتعالى ولو علم المرء حسن تدبير الله له ولطف الله سبحانه وتعالى في منعه مثل في مثل عطائه لذاب قلب العبد شوقا الى ربه ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء كان المنع هو عين العطاء منه سبحانه وتعالى وايضا من اسمائه الرحمن الرحيم وقد دل عليهما قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ومن السنه امر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبيه عند كتابه الصلح بينه وبين المشركين ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ف اسم الرحمن الرحيم هما مشتقان من الرحمه ولكن بينهما فرق قال بعض العلماء الفرق الاول ان الرحمن او بعضهم يقول ان الفرق بين الرحمن والرحيم يعني ان اسم الرحمن ان يدل على ان الله عز وجل هو ذو الرحمه الشامله لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الاخره والرحيم هو ذو الرحمه للمؤمنين يوم القيامه واستدلوا بقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن وقوله الرحمن على العرش استوى فذكر استوى باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال كان وكان بالمؤمنين رحيما فخص المؤمنين باسمه الرحيم ولكن يشكل عليه قول الله تعالى ان الله بالناس لرؤوف رحيم فعم الناس جميعا قال ابن القيم والاختيار الثاني بقى لابن في هذا الفرق بين هذين الاسمين قال ابن القيم رحمه الله ان الرحمن دال على الصفه القائمه به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الاول للوصف والثاني للفعل فالاول دال على ان الرحمه صفته والثاني دال على انه يرحم خلقه رحمته يعني ايه بقى هذا الكلام يعني ان الرحمن صفه ذات الرحمن صفه ذات للرب سبحانه وتعالى يعني كل ما سواه مرحوم كل ما سوى الله مرحوم حتى الكافر فالكافر تصيبه رحمه الله عز وجل في الدنيا فياكل ويشرب ويرزق ويحفظ يعني شوف ما عندنا مثلا لو لو انسان منه شيء يغضبه مثل البعوض ناموس شو بقى انت لما تيجي تتعامل مع الناموس الكائن لا يعقل لانه بيؤذيك او لانه بيغضبك او لانه ب يفعل ما لا تريد وانظر كيف تنكل بهذا المخلوق ولا تمهله نفضلا عن لو ان انسان صاحب عمل وعنده بعض العمال كيف يقسو عليهم لو ان انسان له اولاد او من بسط الله يده عليهم من مرء او الاولاد وهو كيف يتعامل بقسوه واذا قال كلمه فردت او امر امرا فلم ينفذ او حدث معه اي معنى من معاني المخالفه كيف ينكل ويعاجل بالتنكيل وكيف للانسان من ان يعاقب من وصلت اليه يده بالعقوبه طالما انه مخالف له لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كذلك وهي تاتي معنا ايضا في الاسم اللي بعد ذلك هو اسم الحليم الله سبحانه وتعالى رحمان فكل ما سواه مرحوم صفه ذات يعني لا تتعلق بالمشيئه يعني كل يعني كل ما سوى الله مرحوم سبحانه وتعالى هذه معنى كلمه الرحمن الرحيم يعني يرحم من يشاء من عباده فصفه فعل فيرحم من يشاء ويحجب هذه الرحمه الثانيه رحمه الفعل عم من يشاء يبقى الرحمن صفه الذات الرحيم صفته فعل وايضا من اسماء الله عز وجل الحليم من اسماء الله عز وجل الحليم ودليله من القران قول الله تعالى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 معنى اسم الحليم في حق الله عز وجل أقول ابن جرير حليم يعني أنه ذو أناه يعني تأني لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم وقال في موضع آخر حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له قال الخطبي حليم وهو ذو الصفح والأنات الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي ولا يستحق الصفح مع العجز اسم الحلم إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة يعني أنظر إلى مدى التطاول المستمر من الحليم من يسمون انفسهم بالتنويريين او العلمانين او غيرهم على رب العالمين تطاول علني وتطاول ظاهر والله سبحانه وتعالى يمهلهم لكن الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت وفي امحال الله لكل من اساء اليه فوائد منها اظهار هذه الصفه صفه الحلم واثار هذا الاسم اسم الحليم ومنها فتح باب التوبه لعل هذا يرجع او يتوب ونعلم ان كثير من الذين اسهموا في خدمه الاسلام كانوا قبل ذلك معاندين للاسلام من لدن النبي عليه الصلاه والسلام الى الان فعمر بن العاص وخالد بن الوليد كيف كان حالهم قبل اسلامهم عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه جميعا ابو سفيان فالله امهلهم فكانوا بعد ذلك نفعا للمسلمين وايضا في هذا العصر الحاضر يعني مثلا تتعجب لو علمت ان سيد قطب رحمه الله كان قبل ذلك ماجن كان اديب قبل يمر باطوار في حياته وكان في بدايه حياته اديب على راس الادباء هو كان قريب نجيب محفوظ ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى له ان يرزق الهدايه و ساهم بقلمه مساهمات بالغه في ايقاظ العاطفه الاسلاميه في قلوب ابناء الجيل الذي عاش فيه ومن بعده هذا طبعا لكن لا يفوتنا التنبيه على اخطاء سيد رحيم الله سيد قطب لو اخطاء في في كتاب الظلال وفي غيره من الكتب العداله الاجتماعيه في الاسلام وان كان كتب العداله الاجتماعيه في الاسلام في بدايه حياته ورجع عن كثير مما كتبه فيها وغير ذلك من أخطائه رحمه الله سأخطأ في باب العقيدة أو غيرها لكن الرجل كان أديبا ولم يكن عالما شرعيا لكن بالجملة إذا وزنته تقول أن هذا الرجل له إسهامات بالغة في إيقاظ العواطف الإسلامية في نفوس أبناء الحركة الإسلامية الذين أتوا في وقته أو بعد ذلك أيضا الأستاذ محمد حسين أو الدكتور محمد حسين هو صاحب كتاب الاتجاهات الوطنية في الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر الاستاذ الدكتور محمد حسين كان ايضا على هذا في هذه المدرسه الاولى مدرسه بقى طه حسين وادرس احمد لطفي السيد ومثل هؤلاء ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى له الهدى فساهم بقلمه في تقويض انقاض هذه المدرسه وفي اظهار عظمه الاسلام وفي تبني الفكره الاسلاميه الاصيله وفي نصر التيار اللي كان يسمى في وقته تيار القدماء انهم بينادوا بالتمسك باصول الشريعه وعدم التبعيه المطلقه للغرب وغير ذلك فنسال رب العالمين ان يهدي العاصي وان يرد الشارد والضال ورب العالمين سبحانه وتعالى كما قلت يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته لم يفلته فهذا من اسماء الله اسم الله عز وجل الحليم طبعا انا اردت ان انا ابسط الكلام في معاني الاسماء للهدف للعله يعني وهي ان هذا الباب من اوسع الابواب لزياده الايمان وان اوسع الابواب لتقويم السلوك ومن اوسع الابواب ل فتح باب التقرب والتعبد بين العبد وربه فالله سبحانه وتعالى ما ذكر هذه الاسماء الا لندعوه بها قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فلا بد ان نتعبد بهذه الاسماء فالانسان يجعل يقرا الحياه كلها من خلال منظار الاسماء والصفات اسماء الله عز وجل وصفاته والقران من اوله الى اخره ذكر للاسماء والصفات والايات والمواقف والاحداث في القران تذيل بذكر الاسماء والصفات ويكون فيه تاثير مباشر او ربط مباشر بين الاسم والصفه اللي في ذكرت في الايه وبين معنى الايه فده باب عظيم من ابواب الخير يقول المؤلف ومن صفات الله القدره وهي صفه ذاتيه لله تعالى ثابته بالكتاب والسنه ما معنى الصفه الذاتيه يقول ومعنى ذاتيه اي ملازمه للذات ملازمه لذات الله لا تنفك عنه سبحانه قال تعالى ان الله على كل شيء قدير ومن السنه حديث عثمان بن ابي العاص انه شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحذر ايضا الحياه وهي من صفات الله الذاتيه وهي مشتقة من اسمه الحي وهي مشتقة من اسمه الحي قلنا صفه ذاتيه يعني هنوقف هنا فينا وقفه برضه نوقف هنا وقفه يعني ايه صفه ذاتيه ملازمه لذات الله لا تنفك عنها عارف يعني ايه لا تنفك عنه يعني لا تتعلق بالمشيئه والاراده طب نقول طب ايه فائده الكلمتين دول اقول لك فايدتهما انت دلوقتي بتيجي تتكلم مع النصارى تقول له انت بتصف ربك بانه مات وانه بعث بعد ما مات هل يصح هذا من اله ولك اه يصح هو شاء ان يميت نفسه شاء ان يميت نفسه وفي نفس القصه بيقول لك الاب والابن والروح يقولوا الابن مساوي للاب في الجوهر وفي العرض وفي كل يعني هو هو كانه هو هو تقولوا طيب ازاي الاب خلق منه من هو مساو له ولك شاء ان يخلق مثله فطبعا حته شاء ان يخلق مثله ده كلام متناقض ليه لان الله عز وجل غير مخلوق فشاء ان يخلق مثله غير مخلوق فالكلام ده فيه تناقض عقلي لا يقبل وايضا في مساله حي يميت نفسه اذا شاء نقول ان صفه الحياه التي تنبغي للرب سبحانه وتعالى هي الحياه الكامله التي لا تتعلق بالمشيئه فلا نقول حي ان شاء لا يقال حي ان شاء فده معنى كلمه صفه ذات يعني التفريق هنا مهم يعني صفه ذات كذلك ايضا نقول الله عز وجل شاء ان يعبد غيره فالالهيه صفه ذات وانا الله سبحانه وتعالى اله معبود في كل وقت لا نقول معبود اذا شاء ولا نقول اله اذا شاء فلا تتعلقوا بالمشيء كذلك ايضا صفه العلم وهي صفه ذاتيه لله تعالى صفه ذات يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ملازمه له ثبوتها بالكتاب والسنه قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ومن السنه حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ان يقولوا في الاستخاره اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك علم الله عز وجل علم تام لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فمثلا لا يسبق هذا العلم بجهل لا يسبق هذا العلم بجهل ولا يعتريه نسيان بعد يعني يعلم الشيء فلا يعتريه نسيان ولا يعتري علم الله سبحانه وتعالى خطا فهو علم تام وعلم الله عز وجل احاط بكل المعلومات يعني احاط بكل المعلومات ولا اقول احاط بكل الموجودات اقول احاط بكل المعلومات لان الله عالم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى ايه الدليل على انه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون وقال تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا هو فيها اله الا الله فالله سبحانه وتعالى علمه تام احاط بكل المعلومات حتى لو مش موجوده احاط بها سبحانه وتعالى علما لا يعزب عنهم اسقاله ذره في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سبحانه وتعالى اذا وسقت في علم الله التام وفي ان علم الله سبحانه وتعالى لا يشبع علم خلقه فكيف اذا قال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله عز وجل يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني من يعلم شؤون خلقه وما يصلحهم اكثر منه سبحانه وتعالى لا احد من علمه يداني علم الله سبحانه وتعالى في مصلحه الخلق يعني انت تجد الجماعه اللي بيتكلموا في حكايه الليبراليين وغيرهم ولكن احنا عايزين نحط دستور نقول فيه ايه بقى نقول تشرع القوانين بما لا يخالف الصالح العام تقولوا طيب ما احنا نقول بما لا يخالف الشريعه يقولوا لا بما لا يخالف الصالح العام الشريعه هتختلف ليها الانظار ونقولوا لا حول ولا قوه الا بالله يعني هو يقولوا تقولوا مين اللي يحدد الصالح العام يقول لك اهل الخبره واهل الدرايه واهل الحكمه في كل مجتمع اللي هم بيسموهم النخبه نخبه في كل مجتمع دول اللي اعرف بمصالح المجتمع وما ينفعه فبالتالي الصالح العام لهذا المجتمع يكون هو القيد اللي بنحدد به القوانين فبنقول له بقى هذه الآية إهداء أقول له ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعني اللي خلق الإنسان هو لا يعلم ما يصلحه لا يعلم ما يصلحه في شؤون الاقتصاد وفي شؤون الاجتماع وفي شؤون السياسة وفي الأحوال الشخصية ولا يعلم ما يصلحه في أمور التعليم والقضاء والحدود بيعدوا يتكلموا عن مساله الحدود انها شيء وحشي قطع يد السارق ده امر في غايه الوحشيه وفي الحقيقه برضو هناك سؤال يعني هو مضحك بس هو سؤال بيطرح نفسه انا لماذا يخاف هؤلاء النخبه من قطع يد السارق يعني يعني ده سؤال مهم يعني يعني لماذا يخاف هؤلاء من قطع يد السارق ومن رجم الزاني ومن جلد شرب الخمر فهذا يعني امر يدعو للدهشه زي بعض المشايخ الشيخ عبد المنعم في احد حواراته مع احد هؤلاء العلمانيين فهو الراجل العلماني بيقول يعني نطبق بقى حد قطع اليد مع ان مع ان الشيخ قال له قال تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكرم الايه محكمه في سوره المائده والمائده من السور المتاخره في النزول فقال خلاص نقطع بقى ايدين البلد كلها عندها 80 مليون واحد ايده مقطوعه وانت عندك 80 مليون حرامي في البلد ده كلام غريب جدا فاحنا حتى حتى على مساله قطع اليد للسارق لو لو المجتمع فيه سارق واحد حتى احنا بنناقش هذا الكلام الذي قال والسرق والسرقه فاقطعوا ايدييهما هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى تقولش ده هو يقصد يذكر انت جبت منين لا سبحانه وتعالى هو اعلم بقصدي هل انت اعلم ان تعبر عما اراد الله سبحانه وتعالى من الله وهذا أصلا فيه إساءة أدب مع النصوص الشرعية وفيه إساءة أدب مع الآيات والأحاديث الآيات لا مش واضحة لا تفيد المعنى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى العليم لا يستطيع أن يخبر خلقه بما تقوم به الحجة عليهم وهو الذي قال فلله الحجة البالغة فلله الحجة البالغة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وهو القائل وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا سبحانه وتعالى تمت الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم اكملت واتممت عليكم نعمتي الله عز وجل اكملت لكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الله عز وجل رضي لنا هذه الاحكام ورضي لنا هذه التشريعات وسين وصاد لا يرضاها لنا اللهم اني ابرئ اليك من هذا الضلال فالله عز وجل العليم صفه العلم علم تام لا يعتريه نقصان سبحانه وتعالى وايضا من صفات الله الاراده وهي صفه فعليه ثابته بالكتاب والسنه ومعنى صفه فعليه يعني متعلقه بالمشيئه بمشيئه الله وقدرته ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها قال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ومن السنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم صفه العلوم وهي صفه ذاتيه ثابته بالكتاب والسنه قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ومن السنه حديث ابي هريره المتقدم في المبحث الاول في الذكر عند النوم وفيه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء العلو صفة ذات لله سبحانه وتعالى وان ننتبه في فرق بين العلو والاستواء على العرش الاستواء على العرش صفة فعل لانه سبحانه وتعالى قال خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش فاخبر انه استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض فمعنى الاستواء نصفه تتعلق بالمشيئه استوى على العرش وقتما شاء أن يستوي سبحانه وتعالى اما العلو فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى له علو علو القهر علو القهر قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير علو القهر فلا يقهر سبحانه وتعالى ولا يرد امره ولا يغالب بل هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى وله علو الشأن وهو المذكور في قوله وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم علو الشأن يعني له المثل الاعلى له الوصف الاعلى سبحانه وتعالى فله علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات فهو سبحانه وتعالى مباين لخلقه عال عليهم سبحانه وتعالى وادلت علو الله سبحانه وتعالى لا تحصى كسره انواع كثيره من ادله العلو منها قول تصريح الله سبحانه وتعالى بانه في علو قال تعالى اامنتم من في السماء وفي السماء هنا فيها تفسيران التفسير الاول يعني فوق السماء والفاء وتستعمل بمعنى على او فوق في احيان قول عز وجل ولا اصلبنكم في جذوع النخل وكانش معقول هيفتح جذوع النخل ويحطهم جواه فالفي هنا لا تفيد الظرفيه بمعنى في داخله تفيد على او فوق قال تعالى امنتم من في السماء فالتفسير الاول انه فوق السماء والتفسير الثاني امنتم من في السماء السماء هنا مصدر سما يسمو سموا فأأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو سبحانه وتعالى فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله لأهل السماء وإله لأهل الأرض سبحانه وتعالى فالعلو صفة ذات ثابتة بالكتاب والسنة ولذلك لما كان الجويني يناظر في قضية تحريره أن الله عز وجل في قضية الاستواء والعلو وغيرها فقام له الهمداني أحد علماء السنة وقال له يا أستاذ وكان الجوال الذي يسمى الأستاذ قال له يا أستاذ دع عنك هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في صدره إذا أراد أن يدعو ربه أن يرفع يديه ويقول يا الله إلى السماء بدون أن يعلمه أحد هذا إنسان عامي لم يقرأ في علم الكلام ولم يقرا في الفلسفه ولا حتى لم يقرا في العقائد هو لو قلت له ادعي ربنا هيرفع ايدك يقول يا رب قال اخبرنا عن هذه الضروره ضرع الامر فطري في النفس مش عارف احله يعني امر فطري في النفس ف قال له حيرتني يا همداني حيرتني يا همداني وانقطعت المناظره هو فعلا هو مش عارف لا دي لا يجد لها جواب وهو ان مما فطر عليه الخلق ان معبودهم في علو سبحانه وتعالى فمعاني العلو كلها ثابته لله صفه ذات له علو القهر وعلو الشان وعلو الذات سبحانه وتعالى الاستواء وهو صفه فعليه لله تعالى ثابته بالكتاب والسنه قال تعالى الرحمن على العرش استوى وعن قداد ابن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواه الذهبي في كتاب العلو او مثلا بالمناسبه الذهبي له كتاب كامل اسمه العلو اختصر الشيخ الالباني في كتاب مختصر العلو وحققه ومعنى الاستواء في لغه العرب ده كلام مهم بقى. معنى استوى في لغه العرب يعني لو جبت واحد عربي قلت له ما معنى استوى فيقول على العلو والارتفاع والاستقرار والصعود فبنقول ان دي معاني في اللغه يقول واستوى الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله لكن استلف الأح... الاثر اللي ورد عنهم او الاحاديث اللي وردت في المساله دي في اثبات هذه المعاني اللازه جل او تفسير الاستواء بهذه المعاني وردت في ثلاث معاني فقط وهي على وارتفع وصعد دي اللي فسروا بها معنى الاستواء اللي, اللي ثبتت يعني باثر ثابت اما معنى الاستقرار وايضا معنى الجلوس فلم يثبت لم يثبت بنقل صحيح معنى الاست... الاستقرار ومعنى الجلوس لم يثبت بنقل صحيح فيبقى الرحمن على العرش استوى استوى على العرش يعني علا على عرشي او ارتفع على عرشي او صعد على عرشي سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وطبعا هنا بعض الاشاعره اللي بيردوا على المساله ديت واللي احوجهم الى انهم يؤولوا الاستواء بمعنى استيلاء اللي يقولك بقى كلام الامام الغزالي اللي بيقول بقى اما يكون مساوي للعرش او اكبر منه او اصغر منه الكلام ده كله بنقول بنقول ان الغزالي رحمه الله افترض الاول التجسيم ثم بعد ذلك سال هذه الاسئله نحن نقول انت لم ترى ربك ما هو العلماء بيقولوا ايه الطريق الى معرفه الشيء هو اما رؤيته واما الاطلاع عليه باحد انواع الحواس واما اخبار العدل الثقه عنه فنحن فيها حالات هذه مع اسماء الله وصفاته والاخبار عنه ليس لنا الا الطريق الثالث فقط فاحنا لم نر الله سبحانه وتعالى ولم ندركه بحواسنا فليس لنا مع الله الا اخبار العدل والله وليس اعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك اصدق من الله سبحانه وتعالى فاخبرنا الله اخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن اسمائه وصفاته ولا نحيط بها علما كما قالت علا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى واعلمنا انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحن نؤمن باستوائه لا على هيئه ولا على كيفيه معينه نعتقدها بل نقول الله اعلم كيف استوى الله اعلم كيف استوى الله اعلم فنحن نثبت ما اثبته الله لنفسه هو اخبرنا عن نفسه بهذا عبر عن نفسه بهذا الفعل وهذا المعنى فلا املك ان اقول له تعبيرك لا يصح هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى وهل انا اعلم بما يصح وما يجوز في حقي وما لا يجوز منه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا صفه الكلام صفه الكلام بالذات العلماء بيقولوا ان هي لها وجهين فهي ذاتيه باعتبار وفعليه باعتبار اخر فيقولون هي صفة ذاتية باعتبار النوع اي انه سبحانه وتعالى قادر على الكلام يعني لم لم ياتي عليه وقت لا يستطيع فيه الكلام لم تحدث له صفة بعد ان لم تكن سبحانه وتعالى فده معنى كلمه صفة ذاتيه باعتبار النوع اللي هو نوع الكلام نفسه وصفه فعليه باعتبار افراد الكلام فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من شاء سبحانه وتعالى وقد دل على صفه الكلام الادله من الكتاب والسنه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك ومن السنه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى يا ادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه قال له ادم يا موسى اصفاك الله بكلامه وخط لك التوراه بيده فالشاهد اثبات ان الله سبحانه وتعالى له كلام صفه الوجه وهو صفه ذاتيه خبريه ثابته لله عز وجل بالكتاب والسنه اخبر سبحانه وتعالى عن نفسه خبر يعني اخبر سبحانه وتعالى عن نفسه ان له وجه طب معنى كلمه خبريه ايه يعني لا تثبت بالعقل يعني هما بيقعدوا يثبتوا بقى والزق ده اللي وقع المبتدعه في مشكله ويقعد بصولك ايه الاله يجب ان يكون حيا اذ لو لم يكن حيا لكان ميتا والموت نقص فينزّه الاله عنه طب هتعرف تثبت صفه اليد والاصابع والوجه والقدم والساق ازاي وهتعرف تثبت صفه الضحك ازاي على شكل بيقولوا ان العقل لا مدخله في هذه الصفات في اثباتها اه بعض الصفات فعلا يدل العقل عليه وبعضها لا يدل... لا قل تثبت خبرا اخبارا من الله سبحانه وتعالى او اخبارا من نبي صلى الله عليه وسلم الوجه هو صفه ذاتيه خبريه ثابته لله عز وجل بالكتاب والسنه قال تعالى وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ومن السنه حديث جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك فقال او من تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال او يلبسكم شيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايسر هذا ايسر ولذلك فعصم الله عز وجل هذه الامه من ان تهلك بسنه بسنه عامه يعني ب امر كما هلكت عاد وهلكت ثمود وهلكت هلك قوم لوط وغيرين من من ذكر الله عز وجل أخبارهم الله عز وجل ضمن لهذه الأمة أن لا تستأصل شأفتها يعني لا تهلك بسنة عامة تقضي على كل ما فيه فالحمد لله وأما ما وقع في هذه الأمة فعلا من أن قول عز وجل أو يلبسكم شيعة وهو وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة فمنذ أن رفع السيف ما وضع إلى الآن فده قضيه بيسميها العلماء ان هل الاختلاف امر قدري لكن هل معنى ان وقوع اللبس شائعا ووقوع الاختلاف كامر قدري يوجب علينا ان نستسلم لهذا القدر فنقول لا هذا يقع قدرا ولكننا امرنا شرعا بان ندفع هذا القدر وامرنا شرعا بان نثره من قدر الله بالاختلاف الى قدر الله بالاتلاف والرحمه فالله سبحانه وتعالى اخبر انهم لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وسبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاخبر ان هذا لان الانسان كل ابن ادم خطاء وغير وخير الخطائين التوابون وامرنا سبحانه وتعالى وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقيم على الطاعه وان اذا امرنا بامر ان ناتي منه ما استطعنا واذا نهانا عن شيء فلنجتنبه فده هذا الامر لا ينافي هذا صفه اليدان وهي صفه ذاتيه خبريه لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنه قال تعالى بل يداهما بسوط ثاني ينفق كيف يشاء وقال تعالى قال يا ابليس ما منعك ان تستذ لما خلقت بيدي ومن السنه حديث ابي موسى الاشعري الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار فمن اسرف على نفسه في ساعات نهاره فله من الليل مستعتب ومن اسرف على نفسه في ساعات ليله فله في النهار مستعتب فالله يبسط يديه لنا حتى نتوب وهو الغني عنا ونحن نغفل ونبخل بالدعاء ونكسل او نفتر عن الدعاء والله سبحانه وتعالى والله ونحن الفقراء الى الله سبحانه وتعالى يعني تخيل هذا المعنى معنى ده يوجب للانسان ان يبكي على حاله كيف ان الرب سبحانه وتعالى وهو الغني وهو الكامل سبحانه وتعالى يبسط يده للمخلوق الناقص الفقير اليه والمخلوق يغفل وينسى او يكسل او يفطر ف نستغفر الله ونتوب اليه من الكسل ومن الفتور ومن الغفله ونعوذ بالله من حال اهل البوار ولذلك في قوله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا قال اهل التفسير جعل الليل في الليل مستعتبا لمن قصر بالنهار وجعل في النهار مستعتبا لمن قصر بالليل هم مقبلين على ايام فاضله فنسال رب العالمين ان يتوب علينا وان يغفر لنا وان يرحمنا صفه العينان وهي صفه ذاتيه خبريه ثابته لله عز وجل بالكتاب والسنه فمن الكتاب قول الله تعالى ولي تصنع على عيني وقوله تعالى واصنع الفلك باعيننا ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وزيك فرضي على الناس يسأل ما هو الدليل على أنهما عينان يمنى هذا الحديث ان الله ليس باعور فالعور هو عين واحده والاجماع المنعقد على ان الله عز وجل له عينان اجماع السلف على ان الله عز وجل له عينان صفه القدم صفه القدم شكلها بقى صفه القدم يا تكرى القدم والقدم وهي صفه ذاتيه ثابته للرب عز وجل بالاحاديث الصحيحه ومن ذلك حديث ابي هريره في تحاجج الجنه والنار وفيه فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله تقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها الى بعض ينضم بعضها الى بعض وفي بعض الروايات في الصحيحين فيضع قدمه عليها فيضع قدمه عليها سبحانه وتعالى وايضا هذا الحديث يحتاج الى وقفه يعني لو الانسان علم ان امامه مصير لا يدري اما جن عاليه قطوفها دانيه تجري من تحته الانهار فيها وفيها الحور العين واما نار حاميه مظلمه سوداء فيها الحيات والعقارب وفيها الاوديه التي تستغيث من حرها جهنم وفيها اللعن والسب والتقريع وهو لا يدري يعني حديث مثل هذا ان النار لا تمتلى حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فيتسع الكثير فنعوذ بالله عز وجل من حال اهل النار ايات والاحاديث يا اخواني انما ذكرت لنا لنعمل زي كان بعض الشيوخ الفضلاء يقول انا لا اريد ان اسمي كتاب ال يا اقول انا اريد ان اسمي كتاب العقيده كتاب الرقائق لانه اذا تحدث عن ذكر الجنه وذكر النار وذكر الملائكه وذكر اسماء الله وصفاته يوجب للعبد ان يرق قلبه يوجب له رقه القلب تعرف كلمه رقائق يعني ايه احنا طبعا ردد الكلمه دي كثيره يعني كلمه رقائق حد من اخواننا يقول الرقائق جمع رقيقه وهي الايه او الحديث او كل ما يرق به القلب يعني الرقيقه ديت هي كل ما يرق به القلب من ايه او حديث فحق لنا ان نسمي هذا العلم الرقائق والله. او دراسه العلم هذا العلم وغيره من العلوم يعني في بعض الشيوخ الفضلاء كان يدرس الفقه ويبكي يبكي اذا وقف مع حكم معين او كيف كيف رحمه الله بخلقه كيف تدبير الله لخلقه سبحانه وهو يعيش مع العلم على جهه التعبد والاستحضار وكان ايضا بعض الشيوخ الشيخ زي محمد عبد المقصود يقول انا كنت اقرا في كتاب احكام الاحكام لابن حزم كتاب كامل الاحكام ده كتاب ايه كتاب ايه يا اخواني كتاب اصول اصول فقه اصول فقه ومعروف ان علم اصول الفقه علم قوي يعني ان شاء الله في المرحله الاولى اللي في السنه الاولى اخواننا لما ينتقلوا السنه الاولى يدرسوا اصول الفقه فقلت كنت اقرا احكام الاحكام ده وابكي فقول انا ابكي من حال ابن حزم وكيف يتجرد ويحرص على طلب الحق ويفرع في المسائل ويعرضها بهذه الصوره فطلب العلم يرقق القلب لان بعض اخواننا ممكن يشكو ولحنا محطوط لنا فقه وعقيده وحديث وتجويد وما فيش رقائق يعني كل اللي انت بتاخده في الاربع مواد دول هترققش قلبك يعني دلوقتي انا بتكلم على على التجويد هو الوقت لما بتيجي تطبق احكام التجويد الايه اللي بتقراها دي هو انت بتقرا الايه من غير معنى احكام الفقه لما انت بتاخد حكم فقهي وبتاخد باب من ابواب الفقه هو باب من أبواب الفقه ده بدون بدون ايات ولا احاديث وتستحضر من ده حكم ربنا سبحانه وتعالى وكيف كيف حكمته في هذا الكلام وفي هذه التشريعات بتاخد ما بتدرس الاحاديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام هو 40 حديث ال40 نوويه من اصول الاسلام تقوم عليها اعمده الدين واذا كان في احاديث العق في العقيده في الايات وذكر الله عز وجل واسماء وصفاته والاحاديث فاخواني لابد نفتح لانفسنا باب التدبر وباب الانتفاع بالعلم باب الانتفاع العلم لا خير فيه الا ما ينفع صاحبه باب الانتفاع بكل ايه امر بها وبكل حديث اقف عليه لا يكن همي ان انا اسرد المعلومات سردا هذا لا يقرب من الله اللي يقرب من الله عز وجل او لينفع القلب نفعا بالغا هو استشعار ما اثار هذه الايات والاحاديث ومعانيها يقول في النهايه اسماء الله وصفاته الوارده في الكتاب والسنه كثيره لا تحصى وانما هذه امثله ويجب على المسلم اثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله كما اثبتها الله لنفسه في كتابه وهو اعلم بنفسه من خلقه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو اعلم الخلق بربه واكملهم نصحا وافصحهم وابلغهم بيانا واتقاهم واخشاهم له وليحذر من تعطيل الله من صفاته او تشبيهها بصفات المخلوقين وليحذر من تعطيل الله من صفاته او تشبيهها بصفات المخلوقين لان الله تعالى لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السطر ده في غايه الاهميه وهو قوله يجب على المسلم اثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله كما اثبتها الله لنفسه في كتابه يعني ايه كما اثبتها لنفسه في كتابه ربنا لما ذكر الصفات دي في الكتاب ذكرها على اي وجه ذكرها هكذا وقيدها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتثبتها لله كما اثبتها لنفسه تثبت الصفه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو اعلم وده كلام مهم بقى ده حجه عقليه الكلام اللي جاي ده حجه عقليه يعني وهو اعلم بنفسه من خلقه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو اي النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بربه واكملهم نصحا وافصحهم وابلغهم بيانا واتقاهم واخشاهم لله فلما تجيلك مقوله بقى ان السلف اللي هو الصحابه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم اعلم وطريقه الخلف طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف احكم واعلم نقول ايه بقى احنا نقول ايه بقى في هذا الكلام نقولهم قل ان انتم اعلم ام الله جا جاوبونا انتم اعلموا ام الله النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فهل ممن اتى من الخلف من اوتي جوامع الكلم الصحابه والقرون الثلاثه الفاضله زكاهم الله زكه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح والصحابه على وجه الخصوص والتابعين لهم باحسان زكاهم الله عز وجل في كتابه فهل من الخلف من ورد في تزكيته دليل مستقل قرانا او سنه نبهوني بعلم ان كنتم صادقين هذا كلام افتئات على الله عز وجل وافتئات على رسوله صلى الله عليه وسلم اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه والله حمده جل افتى استغفرك واتوب اليه